وكنا قد قرانا الفصل المتعلق بقوله قال المعترض ظاهر كلامه يعني الشيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله وقد ذكره بمنصه في صفحه 68 ظاهر كلامي هذا للنجاشي ملك الحبشه الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه رضي الله عنهم حين اخبره جبريل عليه الصلاه والسلام بموته انه بكلامه هذا كافر ليس بمسلم حيث لم يصرح بعداوه قومه النصارى الذين يجعلون الله ثالث ثلاثه هذا من قبيل الالزام يعني فاذا لم تلتزم بذلك دل على بطلان الملزوم اذا بطل اللازم دل على بطلان الملزوم ولو لم يلتزم ولو لم يلتزم وكذلك امراه فرعون التي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين والمؤمنو آل فرعون ألزم الشيخ رحمه الله تعالى بتكفير هؤلاء والا دل على ان قوله لابد من التصريح بالعداوه باطن لانه عند عثمان هؤلاء لم يصرحوا به بالعداوه لم يصرحوا به بالعداوه قال الشيخ رحمه الله تعالى والجواب من وجوه الاول ان يقال ليس ظاهر كلامه شيخ محمد رحمه الله تعالى ان النجاشي ومن ذكر بعده لم يصح اسلامهم هذا كذب بحت وافتراء ظاهر لأنه قد ثبت أن النجاش قد صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم ورغمهم زيادة على التصريح به بالعداوة وقد قال وإن خرته لما صرح بعبودية عيسى عليه السلام لما صرح يعني ها من الذي صرح لما قرأ عليه الآيات جعفر فيها ماذا فيها التصريح بعبوديه عيسى عليه السلام وهو قد صرح بذلك قال لن يعد قدره او كما قالوا قال لما صرح بعبوديه عيسى عليه السلام حين قرأ جعفر صدره سوره مريم وما فيها من ذكر عيسى فقال النجاشي والله ما زاد عيسى على هذا هذا تصريح ولا شك ان في ماذا ان فيه طعنا في اله النصارى الذين يعبدونه من دون الله فنخرت بطريقته فقال وانخرتم فاي جهاد وتصريح وعداوه ابلغ من من هذا ابلغ من هذا هذا الوجه الاول فيما يتعلق بي النجاشي قال ولا يقول ان جعفر واصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبش هذا ما يتعلق بي بجعفر واصحابي ولا يصرحون بعداوه الكفار والمشركين الا اجهل الورم وعظمهم كذبا وافتراءا وهل ترك جعفر واصحابه بلادهم ارض قومهم اختاروا بلاد الحبشه ومجاوره اباعد والاجانب الا لاجل التصريح بمعادهه المشركين الا لاجل التصريح بمعادهه المشركين والبراءه منهم جهارا في المذهبي والودي والا لو كانوا سيكتمون لبقوا في ماذا في مكه لو كانوا سيكتمون دينهم ويتسترون لبقوا في في مكه محتاجوا الى ماذا الى الهجره قال ولولا ذلك لم احتاجوا الى هجره ولا اختاروا الغربه ولكن ذلك في ذات الاله والمعادات الياز امراته فرعون قصته وما جرى عليها من المحنه مشهوره في كتب التفسير هذا الوجه الاول انه لا يلزم الشك هو من اقوى الوجوه الوجه الثاني انه قد تقدم عن الشيخ انه قرر في اول كلامه واخره ان هذه العداوه لا يستقيم الاسلام بدونها هي التصريح بان الهاتهم لا تضر ولا تنفع الوجه الثاني اقل شانا من الوجه الاول الاول اقوى وان عبادتها من ابطر الباطل واضل الضلال وهذا هو سب الهتهم الذي انكروه وعابوا الرسول بهم وعلى هذا الوجه يحمل كلام الشيخ انه اراد ماذا لا يستقيم له اسلام يعني اصلا الاسلام اصل الاسلام فالكلام في نوع خاص قد حصل من النجاشي و امراه فرعون ومؤمني ال فرعون ما هو ابلغ منه اصلا الوجه الثالث انه لو فرض العموم في كلام الشيخ فاصل العداوه البغضه والكراهه واصل الموالاه المحبه والموقد حصلت قد قد حصل حينئذ لا يقال بانه لم يستقم لهم اسلامه ومعلوم ان الذين ذكرهم هذا الرجل قد صرحوا بمحبه الحق وكراهه الباطل كيف وقد امتحن عليه من امتحن وهاجر فيه من هاجر الوجه الرابع ان الشيخ قال اذا عرفت هذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله الا بمعادهه المشركين فإن أريد أصل العداوة فقد تقدم الجواب وإن أريد عموم العداوة من كل وجه فالكلام في استقامته في استقامته يعني لا في آصله كما نقول آصل الإيمان واستقامة الإيمان استقامة الإيمان لن تتم إلا بفعل كل واجب وترك كل منهي عنه وكذلك ما يتعلق به بالإسلام وإذا أريد به آصل الإيمان بمعنى ماذا؟ ما إذا ترك الواجب أو فعل منهي خرج عن الإيمان صار ماذا؟ كفراً وردة عن ذلك على سلام هي جمله الشيخ محتملا محتملا ليل النوعين وتعميمها في مواضع هذا يحتاج الى الى تامل يعني قال وان نريد عموم العداوه من كل وجه في الكلام وفي استقامته لا في حصول اصله لو عمم حين العداوه من كل وجه سواء كان ما يكون في القلب او التصريح وقد سبق ان شرحه تعالى شرف لطيف يفرق بين الامرين بينما يتعلق به بي العداوة والباضاء التي توجد في القلب هذه لا يخلو عنها مؤمن هي شرط بل هي جزء من الكفر بالطاوة لا بد منها بغض ما عليه أهل الكفر والكفر ذاته هذه لا يصحه إسلام إلا بها والتصريح هذه مسألة أخرى تتعلق به بالقدرة والعجز فمن كان عاجزا سقط عنه وشخر ذلك لذلك لما سئل عن من عرف التوحيد وقال لا أعاد المشركين قال هذا لا يصدر سؤال عمن عرف حقيقه التوحيد وانما اراد به اظهار العداوه فرق بين وجود العداوه وبين اظهار العدا فرق بين بين النوعين وهنا قال ماذا وان نريد عموم العداوه من كل وجه تامه ما يكون في القلب وكذلك ما يتعلق به بالتصريح فالكلام في استقامته اي الاسلام لا في حصول اصله وفرق بين النوعين كما نبحث في اصل الايمان وفي كمال الايمان فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهم باطن ورأيه ظالم كأن هنا يرى أنها من الواجبات مطلقا لأنه محتمل وقد دلت الآيات والحديث على أنه لا استقامة للدين بل ولا يطلق الإيمان إلا على من عاد المشركين في الله وتبرى منه ومقتهم له لأجله قال وقرر الشيخ الإسلام في هذه الآيات التي ذكرها فيما يتعلق به نفي الإيمان عمن ولا مقرر المشركين وقد قرر شيخ الاسلام في هذه الايات انها دالة على انتفاء الايمان الواجب بموالاة من حاد الله وان معاداتهم من واجبات الدين والايمان والاسلام لا يستقيم الا بها الا الا بها اذا رده الى ماذا الى ما يتعلق بالكمال لا ما يتعلق بي بالاصل وتارة يحمله على الاصل وتارة يحمله على الكمال هنالك حصل اضطراب في في الرد هنا تارة يحمله على الاصل اصل الاسلام بطاله يحمل على على الكمال لكن المتحقق ما هو ان ثم فرقا بين وجود العداوه في القلب وبين ما يتعلق به بالتصريح تصريح مع القدره لا يسقط داخل فيه تكفيري المشركين فهو جزء من الكفر بالطاغوت لكن مع مع القدره وام اذا كان عاجزا فجاءت الادله به سقوطه ولذلك ثم كلام للشيخ اسحاق رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثامن صفحه 305 قال وقد حكى ابن كثير رحمه الله تعالى اجماع على ان تارك الهجره عاصل تارك الهجره من بلاد الكفر والشرك الى بلاد الاسلام عاصل فلو كان مجرد بقائه كفرا لما قيل بانه ماذا معصيه صحيح او لا ترك الهجره معصيه كبيره من الكبائر قال على ان تارك الهجره عاصم مرتكب محرم على ترك الهجره ولا يكفي بوظهم بالقلب بل لابد من اظهار العداوه والبغضاء قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم براء تبرء كفرنا بكم وبدا بيننا بدا اي ظهر هذا الشاهد فيما يتعلق باظهار العداوه وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضه ظهر اذا هي في القلب وكذلك دلت الايه على ظهورها فلا بد ان ادل صرح وهو داخل في مفهوم الايه قد عرفنا أن هذه الآية تعتبر ماذا؟ تفسيراً وشرحاً لقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني إذن كل ما يذكر في هذه الآية فهو جزء من القسمين يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قال وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده يعني إذا لم يفعل ما قبل حتى لم يكن لم يكن مؤمناً هذه قسمة إن وجدوا مجموع او جميع جميع ان وجد جميع ما ذكر قبل حتى تحقق وصل الايمان لان قال حتى تؤمن بالله وحده هل المراد به كمال الايمان او اصل الايمان اصل الايمان اذا فرق بين بين النوعين فالايه واضحه بينه قال حتى تؤمن بالله وحده قال شسحاق فانظر الى هذا البيان الذي ليس بعده بيان يعني الايه صريحه الايه الصريحه حيث قال وبدا بيننا اي ظهر هذا هو اظهار الديني فلا بد من التصريح بالعداوه وتكفيرهم جهارا والمفارقه بالبدن ومعنى العداوه قال ومعنى العداوه ان تكون في عدوه يعني في جانب العدوه بالضم ويكسر كذلك والضد فيه عدوه اخرى في جانب اخر كان اصل البراءه المقاطعه بالقلب واللسان والبدن وقلب المؤمن يقول الصحابه هذا يوضح منهج ائمه الدعوه رحمه الله تعالى وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر وإنما النزاع في إظهار العداوة إذن كلام كله في ماذا في إظهار العداوة لا في وجودها لا في وجودها فكلام الشيخ محتمل فيما يتعلق به لا يستقيم إسلام حتى حينئذ هل المراد به أصل الإسلام أو أراد به ماذا كماله قال وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر وإنما النزاع في إظهارهم العداوه فانها قد تخفى لسبب شرعي قد تخفى لسبب شرعي واضح اذا قد لا يظهر العداوه من اجل ماذا اكراه مثلا حين اذا يكون سببا شرعيا فانها قد تخفى لسبب شرعي وهو الاكراه مع الاطمئنان وقد تخفى العداوه من مستضعف مستضعف معذور عذره القران ضعيف لا يستطيع وقد تخفى لغرض دنيوي وهو الغالب على اكثر الخلق هذا ان لم يظهر منهم موافقه ان لم يظهر منهم اذا فرق بين وجود العداوه وبين اظهار العداء بحث الشيخ عمرو تعالى وكلام مع هذا الرجل فيما يتعلق باظهار العداء اما اصرها فلا شك انه لا يتحقق وصف الايمان او وصف الكفر بي طاغوت الا بي بوجوده هذا يبين ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى ثم قال الوجه الخامس ان لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه الفاسد لما لزم دخول مؤمن ال فرعون ومراهه فرعون لا يلزم لماذا لانه قد يكون ماذا يتعلق بشرع من قبلنا لان عرفنا ان ان التصريح هذا من الواجبات والافضل واجب هذا عام فيني قد يدخله ماذا قد يدخله تفصيل باعتبار الشرع السابق ويكون في شرعنا ما هو مخالف له ولا اشكاله فيه ولا اشكاله فيه ولذلك لما اكره ذاك الرجل على صحه الحديث فيه ضعف لكن دخل رجل الجنه فيه في ذباب ودخل اخر النار في ذباب هذا الذي دخل النار في ذباب استنكره بعضه العلمي بمعنى ان الاكراه هل هو من خصائص هذه الامه ام انه عام فقيل ماذا قل انه من خصائص هذه الامه هل يجد لا اشكالا على اول اعتراض على هذا الحديث من هذه الحيثيه هل الكراه خاص او انه عام قال هنا الوجه السادس ان مهاجره الحبشه والنجاشي قصته مع جعفر كانت في اول الاسلام ثم بعد ذلك جاءت الشرائع فبين يعني الهجره هذه المتعلقه بهجرتي اهل مكه ممن اسلم الى الحبشه لم تكن هي الهجره التي جاءت النصوص فيها بمعنى انها مبينه لي احكام الشرع وانما الهجره الشرعيه ما كانت من مكه اول ما كانت الى الى المدينه فثم احكام تتعلق بهذه الهجره اذا هذه الاوجه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا سيما الاربع الاولى هي القويه قال رحمه الله فصل قال المعترض فيا لله العجب ما اعمى عين الهوى عن الهدى فان جعفر واصحابه لو سلموا من اذى المشركين ومنعهم اياهم عن عباده ربهم لم يهاجروا للحبشه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثه فلم تضر اقامتهم عندهم بل نفتهم وصارت هجره ثانيه يعني من الحبشه لما خرجوا من مكه كان ثم شرك خرجوا الى الحبشه فهنا يد الخروج من مكه لاجل الشرك ولم يتمكنوا من اظهار دينهم وعلى كلامي يلزم تكفيرهم كذلك ذهبوا الى الحبشه وعنده ماذا انهم لم يصرحوا لم يبين عقيدتهم فدل ذلك على انه يحتاجون الى هجره كذلك من من الحبشه قال بل نفتهم يعني الحبشه وصارت هجره ثانيه منها وذلك كما قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بين اظهر المشركين في ديوان ابن الدغنه دغنه فتح الدال وكسر الغين وفتح النون وتعوله وغسل الثاني وتخفيف النون حين امن من اذىهم يعني ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل في جوار بني الدغينه امن من ها من اذىهم فانه يظن ان ابي بكر قد كتم ولم يصرح به بالعداوه بعد ذلك ولم تضره اقامته بين اظهرهم ولم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف هذا المتكلم يعني عشان محمد لو كان كلامه وتعصيله صحيحا فكيف بما ذكرنا فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذه مصيبه عنده كيف يتكلم الرجل بما لا يدري ما تحت كلامه على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله المجيد اذ اي بلد من بلاد الاسلام من اهل القبلة المحمدية الذين جعلهم هذا الرجل بكلامه كفارا يمنعون الانسان من شهادتي الاخلاصين واداء الفرائض وتلاوه القران وذكر الله وتوحيده بل من فعل ذلك عندهم يكون له الاكرام والاحترام اذ هذا خلاصه كلمه التقوى اذ هذا يعني مذكور خلاصه كلمه التقوى وهم احق بها واهلها ما اولى المشركون احق بها واهلها انت اذا اراد الزامه بماذا بان جعفر ومن معه خرجوا من مكه لاجل ماذا وجود الشرك ولم يتمكنوا من إظهار دينهم فعليئذ لم يود أن يصرحوا فخرجوا مهاجرين من مكة إلى الحبشة ما خرجوا لأجله في مكة موجود كذلك فيه في الحبشة لو كان الأمر كذلك لنفتهم الحبشة مع أنهم خرجوا كذلك إلى بلد آخر قال رحمه الله تعالى في جوابه فيقال لهذا المفتري عماية عين الهوى عن معرفته مواقع الخطاب والهدى هي التي اوقعتك في مهالك العطب والردى هكذا العمد ذهاب البصر وراد هنا بالعطب الهلاك والردى بمعنىهم ترادف واوجبت لك مثبت اهل العلم من سادات وراه وسدت عليك ابواب الرشد والصلاح والفلاح في الاخره والاولى لو عقلت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب وسلمت من الاشعر والبطر والاعجاب اشر بمعنى بطر لعرفت ان كلامه ليس في المخالطه والمقام بين زهرانيه ليس في وجود الكافر بين المشركين اذا قدر ان يظهر دينه ليس الكلام في في هذا قال بل هذه المساله ليس في كلامه تعرض لها اصلا والهجره الى الحبشه ومقام ابي بكر الصديق يتلو القران بمكه ويظهر دينه كل هذا يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداء لابد ان نصرح مع القدره على على ذلك هل يصرح مع القدره على ذلك. مع القدرة على ذلك قال وانه لا رخصه مع الاستطاعه هنا قيد الشيخ هذا يبين كلامه السابق كله كلامه السابق فيه شيء من الاطلاقات هنيدن لابد من جمع كلامه بعضه الى بعض هنا بين ماذا ان انه اذا كان ثم عاجز جاءت الرخصة اذا عندنا عزيمه وعندنا ماذا عندنا رخصه عزيمه انه لا يبالي ولو عذب ولو فعل به ما فعل يصرح ببدينه اخذ بالعزيمه وقد ياخذ بماذا ببالرخصه ما عدم الاستطاعه قال هنا وانه لا رخصه مع الاستطاعه اذا مع الاستطاعه في رخصه او لا ها لا رخصه لا رخصه مع الاستطاعه ما عدم الاستطاعه غيره اذا فرق بين بين حالين وهذا الذي ذكره سابقا حتى نشاء اسحاق رحمه الله تعالى اذا فرق بين النوعين قال يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوه وانه لا رخصه مع الاستطاعه هذا تفسير لجميع كلامه رحمه الله تعالى ولولا ذلك لم يحتاجوا الى الهجره ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا الى نصرته لو تركوهما ها تركوا ماذا الرخصة مع الاستطاعه الرخصة مع الاستطاعه ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا الى نصرته يعني لو لم يصرحوا بالعداوه لم يحتاجوا الى نصره النجاشي لانهم كتموا اسلامهم اذا يحتاجون الى نصره بماذا لا شيء قطعا هذا قال ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا الى نصرته الى نصرته ولو قال ولو تركوها يعني اظهار العداوه قال وان يقول انتم سيوم بارضي يعني النجاشي ولكان كل مؤمن يخفي ايمانه ولا يبادي المشركين بشيء من العداوه فلا يحتاج حينئذ الى هجره والله تعالى قد شرع الهجره اذا هذا يدل على ماذا على ان العصر هو التصريح مشروعيه الهجره يدل على ماذا بل وجوب الهجره وهذا محل اجماع يدل على أن الأصل أن يكتم أو أن يصرح الأصل أن يصرح ثم لا يقوى فيخرج هذا الأصل وإلا باتفاق أنه إذا قوي على إظهار دينه بين المشركين بقي لا إشكال فيه فاستحب حينئذ في شأن الهجرة ولا تجيب فلما أوجب الله تعالى الهجرة دل على أن الأصل هو التصريح إذن هذا دليل واضح بيّن يدل على ما أراده الشهر رحمه تعالى قال وَلَكَانَ كُلُّ مُؤْمِنٍ يُخْفِ إِيمَانَهُ ولا يبادي المشركين بشيء من العداوه فلا يحتاج حينئذ الى هجره بل تمشي الحال على اي حال تمشي الحال على اي حال يعني تمشي امور ما دام انه سيسكت بل له اشد من ذلك اذا جوز لنفسه ان يظهر الكفر كما هي طريقه كثير ممن لم يعرف ما اوجب الله من عداوه المشركين واظهار دين المرسلين ولولا التصريح بالعداوه من المهاجرين الاولين ومبادات قومهم يعني مجاهره مباداه باداه بالعداوه يعني جهره بها ومباداه قومهم بانهان الاسلام وعيبي ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول وجحد ما جاء به من البينات والهدى لما حصل من قومهم من الاذيه والابتلاء والامتحان لما حصل هذا جواب لولا تصريحهم ولولا التصريح بالعداوه لما حصل من قومهم من الاذيه والابتلاء والامتحان لانه ياتي السؤال لماذا قريش اذت من اسلم لانهم قد اسمعوهم ها ما يخالف عقيدتهم ودل ذلك على انهم صرحوا بعقيدتهم قال ما يوجب الهجره واختيار بلد النجاشي وامثالها من البلاد التي تؤمن فيها الفتنه الاذيه فالسبب والمقتضى هذا كله ما اوجبه الله من اظهار الاسلام ومباداه اهل الشرك بالعداوه والبراء بل هذا هو مقتضى كلمه الاخلاص فان نفي الالهيه عما سوى الله صريح في البراءه منه والكفر بالطاغوت وعي بعباده عباد الطاغوت وعداوتهم ومقتهم ولو سكت المسلم ولم ينكر كما يظنه هذا الرجل لالقت الحرب عصاها ولم تدر بينهم رحاها كما هو الواقع ممن يدعي الاسلام وهو مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والاوثان والاصنام فسحقا للقوم الظالمين يعني تحصل منهم مداهنه تحصل منهم مداهنه وفي قصه ام بثن حين منع من قراءه القران ظاهرا في مسجد ظاهرا يعني يرفع صوته يسمع غيرهم الذي اتخذه على حافه الطريق يتلو فيه القران ظاهرا وكان رجلاً بكاءً عند تلاوة القرآن والناس يستمعون إلى قراءتهم وفيها ما فيها من تكفيرهم وعيبهم ووعيدهم وسب آلهتهم والبراءة منهم ومن عبادة ما عبدوه فنهوه عن ذلك فلم ينتهي وثبت على إظهار دينه أنظر هنا فائدة وهي أنه جعل قراءة القرآن من إظهار الدين لسيما إذا كانت الآيات متضمنة لعيب آلهتهم والطعن فيهم قال فأمروه بالخروج وقال فلقيه ابن الدغنه فقال ارجع فمثلك لا يخرج انت في جواني انت في جواني يعني ابو بكر اراد ان يهاجر فمضى على ما كان يصنع من الجهر بالقراءه واظهار دينه وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى وهو الدليل على وجوب التصريح بمعاداتهم فترك المعترض هذا كله وظن ان اجاره ابن الدغنه تقتضي عدم العداوة من أبي بكر على ثم تلازم الجواب وإنما أدخله في جواره وبقي يتل القرآن وهذا عند الشيخ رحمة تعالى فيما ذكره كما هو نص أنه داخل في إظهار الدين قال فترك المعترض هذا كله وظل أن إجارة ابن الدغنة تقتضي عدم العداوة من أبي بكر وأنه يوالي ابن الدغنة فما أظل هذا الفهمة قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوال المطعم ابن عدي ترى هذا يقتضي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم التصريح بعداوته وكان هذا باطل فكان الرجل المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن الاستدلال فيستدل بالشيء على ضد ما يدل عليه يعني استدل بالنجاشي وهي ضده واستدل بجعفر وهي ضده الى اخره صرحوا به بالعداء وان كان بعض اهل العلم حتى من بعض دائمة الدعوة لا يرى أنه بلازم أن يقول كافا وأنما لابد من عيب دينه وما هو عليه ولقد أنسان بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين وما أحسن ما قال مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال حتى يتركه لا يعقل لا لا يعقل وأما قوله أي بلد؟ من بلاد المسلمين من اهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل اسم محمد كفارا يمنعون الانسان من شهادتي الاخلاص واداء الفرائض وتلاوه القران وذكر الله توحيدا اي بلد انكم فالجواب ان يقال في عبارتي هنا تحريف ظاهر فانه اوقع الموصول المفرد على الجمع ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش ما نشرح ها الذي جعلهم في قوله اي بلد من بلاد المسلمين من اهل القبله المحمدي الذين جعلهم الذي اوقع المفرد على الجمع هذا الاصل الذي فاخذه الشيخ علي لازم ولا يلزم قد لازم ولا يلزم والله اعلم لا يلزم لا ويقال ايضا لهذا الظالم ان الخوارج لان الذي كذلك يفهم منه العموم وصيره عموم يدل على افراد ويقال ايضا لهذا الظالم ان الخوارج وغلاة القدريه والجهميه والكرامطه والباطنيه وغلاة الرافضه من الاسماعيليه والنصيريه وغلاة عباد القبور الذين يرون ان مشايخهم هنا غلاة ياتي لفظ غلاة الكرامطه غلاة باطنيه الى اخره وغلاة عباد القبور الذين يرون ان مشايخهم يتصرفون في الكون كل هؤلاء لا يمنعون من لفظ الشهادتين كل هؤلاء لا يمنعون من لفظ الشهادتين وأداء الفرائل وتلاوة القرآن بل اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين من دخل بلادهم من المسلمين ولذلك بعضهم يقول لماذا قد يصلى أمام البيت الأبيض دون إشكال ولا ينتقل لكن قال أنتم كفار هنا جاءت المحاسبة قال بل اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين وبنو حنيفه لا يمنعون من ذلك وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الاقامه بين اظهرهم ولا هجره من ديارهم اماكن ما دام انه يظهر الشعائر عنده ولا يكفرهم ولا يبدي لهم ان دينهم على باطن وانه على حق اين انجاز له البقاء وهذا ليس بصواب وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الاقامه بين اظهره ولا هجره من ديارهم واماكنهم وهذا القول لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الاخر يعرف مراد الله ورسوله في الهجره ويدري سر ذلك وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهه ومع ذلك يترشح للرد ويغرى نفسه من طلبه العلم او من علماء المسلمين وهو معدود عند العارفين من الاغبياء الجاهلين والاعاجم والفرس الذين يعبدون عليا يعبدون عليا والحسن والحسين يكتبون المصاحف يعني بهم ماذا الرافضون اعاجم الفرس المجوس ويطبعونها ويسرونها بغالي الاثمان ويبنون المساجد ويؤذلون وام التوحيد الله هكذا بالعقل ولعلوا به بالعلم واما توحيد الله بالعلم والعمل فاكثرهم لا يراهون وينكر اشد الانكار ويمنع منهم وانما حدث الشرك بامرهم ورايهم وسلطانهم في هذه الامه وهم اول من بنى المساجد على القبور وعظموها يعني الرافضه حتى صارت اوثانا تعبد وبيوتا يحج لها وتقصد بل جعلوا لاهل التصرف والتدبير والنفع والضر زعم منهم ان هذه كرامه وهذا مشهور عنهم سرى في اكثر الامصار وعمت به بلوى حتى راينا وسمعنا بمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه للاسلام اصل يرجع اليه وصنفوا في ذلك مصنفات يعرفها من له نهمه في طلب العلم واخبار الناس اذا اراد به ماذا ان الرافضه مع كونهم قد شيدوا القبور واول من احيا سنة المشركين من جهه الشرك بالله تعالى مع ذلك كانوا يفعلون هذه العبادات وما دل ذلك على على اسلامهم ففيقال هؤلاء لا يمنعوننا من توحيد الله وذكره ولولا حجاب الجهل والهوى لما خفى حالهم على هذا المتكلم ولما قال هذا خلاصه كلمه التقوى وهم حق بها واهلها والله سائلهم عن ذلك ومجازيه عليه لان كان اهل الشرك بالله ومعادات اوليائه ومعصيه رسوله من المعطل او عباد القبور هم اهل كلمه التقوى وهم احق بها واهلها فلقد ضل حينئذ من انكر ذلك ومنعه من انكر على عباد القبور صار ضال وكفر اهله من السابقين الاولين الى ان تقوم الساعه وهذا لازم من قوله لا ما حيص عنه وبه تعرف انه هو الذي لا يدري ما تحت كلامه وما خرج من بين شفتيه قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق المبين لا من جعل اهل الشرك بالله ومعادات اوليائه اهل كلمه التقوى ولا حقين بها وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ثم ساق المعترض واضح كلام السابق واضح ثم ساق المعترض حديث ابي موسى في قصه اسماء بنت عميس مع عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر واصحابه هجره ولكم هجرتان ثم قال المعترض اذا علمت هاه لا تبين لك خطا هذا الرجل باتم بيان واوضح برهان كيف وقد قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى هذا علاقه له بالبحث وذكر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يعني عليكم انفسكم اذا امنتم لا تصرحوا بالعداوه هل هذا المراد وحديث اامروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر اامروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر الحديث وذكر حديث ابن عمر اذا رايت الناس قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا وشبك بين انامله فالزم بيتك اختلط الامر واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام ثم قال سدل بهذا على ماذا لا يجب التصريح به بالعداوة ثم قال فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب مع القدرة على الكفاية حسب مراتبه ودرجاته يعني أدخل التصريح بالعداوة في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ومعلوم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض كفايه فيقال في جواب هذا هذه الاحاديث والايات الكريمه تؤيد ما قاله الشيخ وتنصرهم فان فضل الهجره الاولى وما جاء بها يدل على وجوب التصريح بمعادهه المشركين وان لم يكن للمسلمين دوله وشوكه كحالهم في بدء الاسلام ولذلك احتاجوا الى الهجره ولو تركوا التصريح بالعداوه وعيب دين المشركين لا محتاج الى ترقي اعطانهم ولكنهم فعلوا ذلك لحاجه المؤمن الى اظهار دينه وخوفه من الفتنه وبهذا يتبين صواب كلام الشيخ وخطا المعترض وانه قد عكس القضيه في تخطئه الشيخ والقلب اذا خصف به تصور الحقائق عدا غير ما هي عليه وقد تقدم هذا الجواب وليس في كلام الشيخ ان المؤمن يؤاخذ بوزر غيره ليس في كلام الشيخ بوزر غيره حتى يرد عليه بقوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى علاقه به شغله ما يتحدث عن ذلك بل في كلام الشيخ ان عداوه المشركين وبغضهم من واجبات الدين و تاركه ما استقام اسلامه فاين هذه من هذه لقد ابعدت المرمى واستحكم عليك الجهل والعمى وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم فصار حديث ابي ثعلبه وحديث ابي بكر وفيه ما في الحديثين خلاصه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل اذا اهتدى وقام بالواجب ليس المراد ماذا ان يسقط عنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما المراد بالايه والحديثين انه يأمر وينهى استجاب او لم يسديب ليس اليك لا فيه ماذا اسقاط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا رايتم شحا مطاعن شح البخل غايه للامر والنهي لانه لا يجب ابتداء فافهموا يسب لك جهل المعترض حتى اذا رايتم وجب عليكم الامر والنهي حتى اذا رايتم فهو ماذا هو ابتداء واجب وكذلك حديث عبد الله بن عمر هو من هذا الباب هو من هذا الباب ليس فيه انه لا يأمر ولا ينهى ولا يظهر دينه ومن فهم هذا من الاحاديث فهو من الاغبياء الضالين واما قوله فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفر به هذا الرجل الامه شيخ محمد الى اخره في عبارته خلل وهي خطه بيده يعني ثابت عنده بيده وكان الصواب ان يقول الذي كفر بتركه لا به به يعني فعله اتى به صحيح كفر به اي بالامر بالمعروف والنهي عنه يعني اذا فعله كفره وانما اراد به ماذا بتركه الذي كفر بتركه لا به فتامل ويقال في جوابه خرجت عن محل النزاع وطولت علينا البحث وطال الكتاب <تصفيق> قال رحمة الله تعالى فالنزاع في التصريح بالعداوة وأما الأمر والنهي فهو أمر آخر وطور ثاني يعني حال وهيئة وليس في كلام الشيخ تعرض له فالنسبة التكفين إليه به مع أنه خروج عن موضوع الكلام حيدة عن تحرير محل النزاع حاد عن الشيطة نحع وما لو عدل عنه فهو أيضا كذب ظاهر وبهت جلي من قال إن الشيخ كفر بهذا ومن لق له؟ وفي اي كتاب او في اي رساله وقد خاب من افترى فمن اين او ان كيف ضلالهم هدى والهوى شتى بهم متشعب وانما ادرج يعني عثمان مساله <تصفيق> الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مساله وجوب المعادات والتصريح بها ليلبس على الجهاله ويتكثر بما ساقه من كلام العلماء وهو عليه لا لهم كما ذكر هو عن القاضي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه اذا لم يخف اذا اذا لم يخف فهو فرض كفايه واذا ادخلت تصريحا بالعداوه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا لم يخف هي واجبه وان كانت النتيجه ماذا موافقه للشيخ قال فرض كفايه اذا لم يخف هو كذلك لكن هذا يؤيد كلام الشيخ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن التصريح بالديني ارعلن التصريح بالدين هو جزء داخله فيه تصريح بالدين داخل في مفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الشيخ لاحظ ماذا الامر بالمعروف فيما يتعلق بالمسلم اذا ثبت اسلامه حينئذ يامر وينها وايضا فذلك الفرض لا يستقيم له اسلام والشيخ لم يقل انه يكفر بترك التصريح بالعداوه يعني مطلقا دون تفصيل مطلقا دون تفصيل بل قال لا يستقيم له اسلام فيصدق بحصول الاسلام مع استقامته صحيح ها ما هو الذي يصدق ها ترك التصريح قال ف تارك الفرض لا يستقيم له اسلامه والشيخ لم يقل انه يكفر بترك التصريح بالعدى بل قال لا يستقيم له اسلامه فهذه الجمله لا يستقيم له اسلام لا يستقيم قضح ام مدح قضح قضح قطعا قضح وليست مدحا فيصدق قوله لا يستقيم له اسلام بحصول الاسلام مع استقامته هذا تعارض وتم سقط فيصدق بحصول الاسلام مع عدم استقامته يصدق قول الشيخ ما هو قول الشيخ الشيخ نفى نفى استقامة الإسلام نفى استقامة الإسلام محلها صدقها وجود الإسلام مع عدم استقامته تراكبت أو لا صارت نعم هي هي قال فيصدق بحصول الإسلام مع عدم استقامته لابد من هذا وإلا حصل تناقب وهذا يجري في كل من ترك واجبا صدق إسلامه موجود تحقق إيمانه وحين ادنى كنوا ما ذا يكون غير مستقيم غير كامل وهذا يجري في كل من ترك واجبا او فعل محرما كما قرره تقي الدين في كتاب الايمان فجميع نقوله عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ فيما يتعلق بالامر المعروف النهي عن المنكر وترد دعوى المعترض لكنه جاهل لا يفهم مراد الله ورسوله ولم يعاني ويمارس صناعه العلم والبحث مع المحصلين بل وجد أشياخا ضالين وكتبا شتتت فكرة وضيعت فهمه حتى صار من خاصرين لابد من ماذا من المدارسة هذه تنقح ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح وذكر ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه وهذا لا علاقة له به قيل كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق ومراد هذا الغبي أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم حتى التصريح بشهادة الإخلاص أن يقول ماذا لا إله إلا الله فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح وما أتيح له من كلام الفقهاء في عدم وجوب الأمر والنهي على الخائف والعاجز جعله ماذا حجة على كتمان الإسلامي ومداهنة المشركين واظهار مودتي وصحبتي هذا مفهوم كلام المعترض فبعدا بعدا وسحقا سحقا واعجب من هذا انه جعل الحديث حجه له على مواده المشركين فرجعان معاداتهم ذلا ومودتهم عزا لانه اذا لم يصرح للمشركين بانهم مشركون صار ماذا صار اخ لهم فلا ادري على اي شيء احسده على هذا الفهم الذكي أو على ما جمعه من أكاذيب المفتري وما <تصفيق> كنت أظن غباوته تبلغ إلى هذا الحد وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى هذا الحد فالحمد لله على ظهور الحق والتوفيق للصدق ثم سدل المعترض بكلام الشيخ الإسلام على حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده إلى خيره وأن الشيخ ذكر في معناه وأن الشيخ ذكر في معناه أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيماني وليس المراد أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردة من لم ينكر إن كان المراد به في قلبه فهذه صوب العكس أن من لم ينكر حتى بقلبه دل على عدم الإيمان من قلبه زوال الإيمان من قلبه لأن المراد به إن كان القلب هو البغض والكراهة لهذه المنكرات واتفق أول العلم على أن من لم يبغذ ويكره هذه المنكرات فلا إيمان في قلبه زال الإيمان منه نقل به قال يريد الرجل المعترض ان كلام الشيخ يدل على انه يكفي في الايمان المطلق انكار القلب ان كان هذا المرض فهو باطن انكار القلب فقط يكفي في الايمان المطلق الكامل جاوب له هذا ليس ليس بجديد ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباتي وهذا رجوع الى مذهب الجهميه القائلين بان الايمان هو تصديق ولم يدخلوا التلفظ والعمل في مسماه وبعضهم قال هي شرائط وليست من المسمى وكلام اهل السنه بتبديع وتضليل وتفسيق معروف المسلم اذا وجود الايمان المطلق الكامل ولو لم ينكر بلسانه او بيده وانما انكر بقلبه هذا انما يتاتى على مذهب الجهميه الذين اخرجوا القول والعمل عن مسمى الايمان وجعلوا مسمى الايمان هو التصديق فقط وزاد بعضهم عمل عمل قلبي اذا هذا لا يتاتى على مذهب السنه والجماعه فقول المعترض فالانكار بالقلب فقط واقف على اضعف الايمان في حق القادم في حق القادم ولم يتعرض بالقادم وانما من انكر بقلبه هذا العاجز وليس بالقادم صحيح او لا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع اذا هذا عاجز وليس بقادر والاصل في اثبات كمال الايمان الواجب ان ينكر به بي بيده ثم بلسانه ثم بقلبه قال قول باطل فان الحديث يدل على انه في حق العاجز يكون ادنى الايمان الخاص يعني لم ياتي عذر الا فيما يتعلق باسقاط اليد واللسان الانكار باليد واللسان اما القلب فلا عذر له البتة كما هو شان فيه في الاكراه لا يكون في القلب البتة فليس قالوا اما القادر فليس في الحديث نص على حكمه وانما يفهم من ادله من ادله اخرى قال وكلام الشيخ على الحديث انما يدل على انتهاء مراتب هذا الايمان وليس مراده ان تاركه يكفر ليس مراده ان تاركه يكفر لكن لو ترك ان كان المراد به ترك اليد واللسان فذا واضح انه لا يكفر لانه بقي معه شيء من الايمان لكن لو ترك الايمان بالقلب لا شك انه يكفر لا شك انه يكفر قال وليس مراده ان تاركه يكفر وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حامه حول قصدي قال ابن تيمير رحمه تعالى في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 171 فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به مجرد العلم أن هذا لا يحبه الله تعالى ولو لم يعمل هذا خير خير من ماذا من عدم العلم والعمل مطلقا وإن لم يعمل به بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترم بعلمه فان الانسان اذا عرف المعروف وانكر المنكر كان خيرا من ان يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الايمان حبه خرده وإنكار القلب قلب تيمية وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكرهته لذلك فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من قلبه ارتفع هذا الإيمان يعني ماذا؟ صار كافرا وقال في الفتاة الجزء السابع سفى خمسمائة والسفع وخمسين فهذا يبين أنه ان القلب اذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للايمان عادما للايمان وهذا وانكار القلب اذا لم يكن ثما انكار القلب صار ماذا عادم الايمان قال والبغض والحب من اعمال القلوب وقال فيه الفتاوى الجزء الثامن صفحه 367 فاضعف الايمان الانكار بالقلب فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الايمان شيء مطلقا زال الايمان من من عاصري واضح هذا كلام الشاكهن فيه شيء من من الايهامي قال ومراد الشيخ ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايمان وانه ينقسم بحسب الاستطاعه وادناه الانكار بالقلب واذا كان انكر بقلبه فاليمان ثابت ايمان ثابت لكن هذا في حق من العاجز واعلاه الانكار باليد وقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي هذا الإيمان الذي هو الأمر والنهي والتغيير هذا مرادهم وحينئذ فهو من أدلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة وأنه لا يستقيم للإنسان إسلام وإيمان إلا بالإتيان بالواجبات فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمان بمستقيم يعني لو كان قادرا على إن كان باليد واللسان هو اقتصر على أدنى ما يكون من الإنكار هو بالقلب كان ماذا ناقص الإيمان وكان ناقص الإسلام فهو غير مستقيم قال فليس إيمانه بمستقيم وإن كان مع عدم الاستطاعة والعرز حصل على أضعف الإيمان حصل على أضعف الإيمان فقد فاتته الاستقامة الكاملة لأن الأدنى فيه نقص وضعف والمؤاخذة وعدمها بحثها الاستطاعة وعدمها فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة معترض وأنه بمعزل عن العلم والفهم أولئك ينادون من مكان بعيد وكلام شيخنا رحمه الله محله في من استطاع وقدر وأما مع عدم القدرة ومع الإكراه فيباح للرجل أن يتوقع عن نفسه هذا بيان للتصريح التصريح, التصريح بيه بالعداوة كلامه موزع لك أن تجمعه يعني ما يبين مراد الشيخ رحمه وتعالى لا يستقيم إسلامه إلا بالتصريع بالعداوة إجابة شامد اللطيف موزعة ولذلك سببت إشكالان قال فيباح للرجل أن يتوقع عن نفسه كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على أن الصابر مع الإكراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما يباح وتوقع عن نفسه يعني الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ به بالرحصة اذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله في يطلق الكلام حيث اطلقه الكتاب والسنه ويقيد حيث قيد يعني كلام الشفي اطلاق في في مواضع في اطلاق وفي مواضع في تقييد وهذه الجمله ظاهر كلام الشيخ عبد اللطيف انه من مواضع الاطلاق لا يستقيم اسلام حتى صار بالعداوه هذه الجمله فيها اطلاق تقييدها بكلامه رحمه الله في مواضع اخرى قال فالمعترض لم يفهم كلام الشيخ ولا عرف معاني النصوص ومن وقف على كلامه من اهل العلم عرف ما قلناه انه حيران لا يدري السبيل قال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وسدل المعترض بقول الامام احمد لمن ساله عن السنه تذكر في المجلس لا يعرفها غيره اي تتكلم بها فقال اخبر بالسنه ولا تخاصم عليها الى اخره الى اخره ارد ان استدل انه لا يجب التصريح معنه هذا الناس ضده لان لما احمد قال ماذا اخبر بالسنه ولا تخاصم لا تجادل فبين عقيدتك بالتصريح بكفر الكفار ولا تجادل صح او لا فهذا يدل على ماذا يدل على تاييد ما ذهب الي الشخر رحمه الله تعالى وبقول مالك اخبر بالسنه فان لم يقبل منك فاسكت وكلامه رحمه الله تعالى فيماذا في المجادله والمخاصمه وليس المراد به الا يتكلم ابتداء والا قالوا ماذا اخبر بالسنه قال ومراده ان السكوت سائر في اصول الايمان وفروع يعني مراد عثمان بهذه الكلمات امام احمد مالك ان السكوت سائر في اصول الايمان وفروعه حتى ما دلت عليه كلمه الاخلاص ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه وما لا يسوغ وقول احمد ومالك صريح في انه لا يسوغ السكوت وإنما يترك الخصام بعد التعريف والبيان أخبر بالسنة إذن لا لا تسكت وهذا يشهد لكلام الشيخ ويؤيده فإن الشيخ رحمه الله يأمر بالتصريح والبيان وينهى عن الخصام والمرأ والهذيان والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يسكتوا عن الدعوة والإبلاغ لما أرسل به حيث لم يقبل منهم بل استمروا على ذلك حتى أتاهم أمر الله قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدله لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فاني استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايتي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكنن من الجاهلين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى جمعا يعني ماذا لامن الناس اجمعوا ولكنه لم يشاء الله تعالى ذلك واصل الاسلام ومبانيه لها حال وشان ليس لغيرها من السنن هذا اصل عظيم يعني فرق بين ما يتعلق باركان الاسلام وما يتعلق بالشرك وما دون كل منهما من الواجبات والذنوب فرق بينهما اصل الاسلام ومبانيه لها حال وشان ليس لغيرها من السنن فكلام اهل العلم فيما يتعلق بالواجبات والسنن لا تنزل على ماذا على اصل الاسلام ولذلك يكفر جاحدها ويقاتل عليها بل يكفر تاركها عند جمهور السلف بمجرد الترك يعني ولو لم يجحد المسألة خلافية أما الصلاة فإجمع وما عدا فأي مسألة خلافية يقول هنا أفيسوغ السكوت للعالم عن إبلاغ الجهال وتعليمهم لا شك أنه لا يسوغ قال الله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية وقال لا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره وقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا وفي الحديث امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم اموالهم الا بحقها وحسابهم على الله سبحان الله ما اقبح ما تلاعب الشيطان بابن ادم الا هل عمين في رايه متامل امن هذا اسم فاعل اعم يعمي عمى العمى فقد البصر واستعار للقلم كنايه عن الضلاله والعلاقه عدم الاهتداء امن في رايه متامل وهل مدبر بعد الاساءه مقبل وهل امه مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسه المتزمن فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى مساويهم لو أن ذا الميل يعدلوا هذه الأبيات القول الكوميت ابن زيد الأسدين الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين